أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم Lahuma fi al-akıllı ve mahfız al-akıllı. Manzalı yashfağı andehu illa bi-izni. Yaglamu man bin aydihim ve mahkul fihim. بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allah a'ad, Allah'a s-samad, Lam yalid, velem yulad, Velem yakul له kufu'an a'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allah a'ad, Allah'a s-samad,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 أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات اعتقه الله من النار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 حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لَا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم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 وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اذكار الصباح سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمد الله سبحان الله وبحمد الله لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه أذكار الصباح